بُوكتو. 39. تسعة وثلاثون. تسعة وثلاثون. تعطل السيارة. طال السيارة. أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ بطلق ماشي. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. تكاليفاً تغييره هل يمكنك الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ بركات لتر ديزل اهتياج موار؟ أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. بنزين مبت؟ ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. يدك بدونون زوار ما؟ هل عندك قلون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ من أين تليفون أدبرم؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ بير تشيكيجي سيرفيسينه احتياجيم وار. أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج لخدمة سحب السيارة تعمرها أنا أريورم أبحث عن كراج تصليح أبحث عن كراج تصليح بير كذا لقد وقع حادث سيارة لقد وقع حادث سيارة بير تلفون نرده أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تلفون؟ ين نزداد بتلفون هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ ياردمة احتياجımız var. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. Police اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. بلجيز لطفاً. رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. سرุج بلجيز لطفاً. رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك نزل لتفان رخصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك